عناقد تناقصت لقد كنت في كل يوم تضع قاعدة الإنابة لنفسك تضع قاعدة الإنابة لنفسك ولكن على شفاء جرف نهار ويحك ويحك أيها المقصر فلا تقنع في توبتك إلا بمكابدة حزن عقوب إلا بمكابدة حزني عقوب عن البين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 إننا كنا ظالمين إننا كنا خاطئين نعم نعم أيها المذنب المقصر لا تخجل من التوبة ولا تستحي من الإنابة فلا قد فعلها قبلك آدم وحواء حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين وفعلها قبلك إبراهيم حين قال